بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق كذبت كمود وعد بالقارع، فأما كمود فأهلك بالطاغية، وأما عدو فأهلك بريخ صر صري معتية.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 فيرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فانخذهم اخذ التراب ان ندم ما قتل لناجعلها لكم تذكروا وتعيا أذرو وعين فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدك كَتَدَكَّتَ وَاحِدًا، فَيَوْمَ إذِهُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ، فَهِيَ يَوْمَ إذِهُ واهِيًا، وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَاءِهِ. أحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأم أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم إِنِّي كتابي إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دالية كلوا واشربوا هليئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 ما أثنى عني ماليا هل تعني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له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 من قور كاهل قررا ما تذكرون تنسيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه بالليمين ثم قطع منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لا نعلم أن منكم مكذبين، وإنا.